بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم مادة أصولية بعنوان التحرير والتقريب لمعنى قاعدة ليس كل مجتهد مصيب للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صحيح. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وما بعد فان نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشره الامور مفتتاتها وكل محدثه في وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار فمع السبب الثالث من السباب العشرة التي يُعضر بها الأئمة الاعلام عند مخالفتهم لحديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب ولذلك أسباب ثم ذكرها شيخ الاسلامي رحمه الله تعالى إذن هذا هو السبب ثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد وهذا بدوره يرجع إلى الصنف الأول الأصناف التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مستهدر رسالته والتي ترجع إليها سائر هذه الاسباب فالسبب التالي يرجع إلى الصنف الأول الذي قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالحديث يبلغ الإمام لكن يعتقد ضعفه باجتهاد هذا الاجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر يقول شيخ السلام الثانية مع قطع النظر عن طريق آخر مع قطع النظر عن طريق آخر بمعنى ضعف الحديث عندما رأى ضعفه باجتهاد في هذا السبب يرجع إلى الطريق الواحد بغض النظر هل لهذا الحديث طرق أخرى يتقوى بها؟ قال مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أي مع من رأى ضعف الحديث أو مع غيره أو معهما يكون صواب معهما معا عند من يقول كل مجدين إذن خلاصة السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد أولا ضبطت الاجتهاد هنا كما مر معنا في مبحث الاجتهاد مع مصر. لا بد ان تحرر لفظه الاجتهاد في كلام الشيخ الاسلام الدينيه هنا فالاجتهاد في كلام الشيخ الاسلام رحمه الله قد يراد بذلك مجرد بذل الجهد هنا في كلام الشيخ السلام. لما قال اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد فاللفظه الاجتهاد هنا قد يراد بها مجرد بذل الجهد كما مر معنا وقد يراد بها أن المسألة محل حلُّ إجديها. لفضّ تطلق إطلاق. يراد أن المسألة وقع فيها خلاف. هذه مسألة فيها إجديات بين بين العلم أي وقع فيها الخلاف. وقد يقال هذه مسألة هي محل إجديات بين علمي. العلم أنها أي أن هذه المسألة تسعى لها الصدر. إذن، فلفضّ هنا في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. قد يراد بها بدل الجهد أنه بدأ الجُرود. بدليل قال. سواء كان الصواب معه أو مع غيره بمعنى هو قد أخطأ فهنا تحمل بهذا الاعتبار لبضة الاجتهاد هنا على بذل الجهد وإذا كان الصواب معه ربما مع غيره فباعتبار أن الصواب رآه ناظر ان صواب في نفسه فيحمل أو تحمل لبضة الاجتهاد هنا على ما هو مشهور عند اهل العلم بالاختلاف في الاجتهاد اختلاف الاجتهاد كما مر معنا هو الذي قال فيه العلماء لا انكار في مسائل الاجتهاد فانا ننكر عليه تكاد مسألة مجتهد فيها بين للعلم العلم فلا انكار وان كانت قاعده لا انكار في مسائل الاجتهاد يغلب استعمالها في مسائل الفقه مع انها تستعمل كذلك في مسائل الحديث واضح يغلب استعمالها في مسائل فقه لكن كذلك تستعمل في مسائل. الحديد. يعني قد يختلف أهل العلم في صحة حديث أو ضعفه. قد يختلف أهل العلم في صحة حديث أو ضعفه. فيكون الخلاف إجتهادياً. كثير من المسائل وقع فيها الخلاف بين أو كثير من الأحاديث قد وقع فيها الخلاف بين إمة الحديث بين إمة الحديث. ويكون الخلاف الاجتهادين كل خلال اجتهاد وكما انه وقعت خلافات في مسائل الفقه وهي من محل الاجتهاد كذلك وقعت مسائل في الحديث من جهه التصحيح والتضعيف وهي من محل الاجتهاد كما ان هناك مسائل لا يصح فيها الاجتهاد في مسائل الفقه وكذلك هناك مسائل لا يصح فيها الاجتهاد والخلاف بغض النظر عن عذر من خالف عن غفل توصيف المزألة كما أن هناك مسائل الفقيقي لا يصح فيها ان يختلف فيها أو لا يصح أن يقال فيها اي مسائل اجتهاديه يسعى لها أو تسعى لها كذلك هناك مسائل من جهة صحيح الحديث يضع فيه لا يصح أن يقال مسألة يسعى فيها جديد. كمن يضعف حديثاً في صحيح إمام مسلم بدعوه بدعوى أن الضارة تطنيق له, فيه له في هذا الحديث ما. هذا ليس من الحديث لماذا؟ هو ينظر الإنسان إلى أن الدار قطني قد له مقال في الحديث أولاً الحديث في صحيح الإمام طيب الحديث في صحيح الإمام وقد تلقت الأمة الحديثة أو التي في بالقبول ثانياً كيف ينظر إلى كلام الإمام الدار قطني؟ ولا ينظر إلى اتفاق الأمة على صحيحين. هذا محض الهوى أيها بالله محض الهوى. بس <صال> الله صلى الله عليه وسلم كيف تنظر إنت؟ ضارب أطنقان ولم تنظر إلى إجماع الأمة. أمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول. ديت تبيت دي ضارب أطنقان. مششش الأمة كاملة. ليس من محل إجديان بغض النظر عن عذر الدار قطني لأن حتى الأحاديث المنتقده في الصحيحين يغلب على عليها صحة ما ذهب إليه البخاري ومسلم هناك مسائل حلها فالشاهد هناك مسائل اختلف فيها أهل العلم من جهاتي تصحيح وضعيف وقع فيها الخلاف في إجديان تقاعدها جدياً، وهي بدورها يقال فيها لا إنكار في مسائل جديدة. هي بدورها يقال فيها لا انكر في مسائل جديدة. هنا كلمة، كلمة دابة رحمه الله في السير عند كلامه عن ابن الجارود كتاب الكتاب من جرود صحيح المنتقى، المعروف يشير إلى ان كثير سوداب عند كلامه عن ابن الجارود يشير ان كثير من الأحاديث يقعوا فيها الخلاف صحة وطيفة وهي من محال يجد يقول ذا برحمة الله عليه ابن الجارود صاحب كتاب منتقى في السنة مجلد واحد في الأحلام لا ينزل فيه أي ابن الجارود عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقى يختلف في الشاهد قوله يختلف فيها اجتهاد النقاد من محال الاجتهاد والنظر الشاهد هنا ان قاعده لا انكار في المسائل كما أو بمعنى لا انكار المسائل اجتهاد كما تقال في المسائل الفقهيه تقال في المسائل, المسائل الحديث لا تجي التقييد ولا من جهتي يعني صيغه الضماد هذه القاعده تقال فوراً كذلك كذلك تقال حتى في مسائل الفروع العقديه التي وقع فيها الاجتهاد بين اهل العلم لا يشتبه لكن كما قلنا كما لا يقبل عليكم قاعده لا انكار في مسائل <تصفيق> الاجتهاد هي في, في, في محل الاجتهاد لنوسع ولذلك انكر الامام ابن رحمه الله في إعلام الموقعي عمن اخذ بالقاعده مطلقا عندما نقول لا انكار في مسائل الخلاف المراد لا انكار في مسائل الاجتهاد وريدك كثر في وقتنا هذا كلامك اختلفوا فيها حرر حرر الاختلاف هنا لان قبل قبل في زمن الرخاء في زمن الهدوء تقول لي المساله مختلف تقول لا تعلل بالخلاف واحنا قرينا ان التعليل بالخلاف من هين عنه لا لابد أن تحرر أن تحرر المسألة وتصل وتخلص إلى ان هذه المساله المختلفة فيها هي من محل الجهاد ان ذاك تساؤلها الصدق كون المسألة تسعى لكن العيب أن تقرر ذلك دون مسلك صحيح طم الكبرى الذي تقع حرر المسألة بمسلك صحيح اذا قول مسألة فيها خلاف حرر وحتى بعض المسائل قد لا يكون فيها اجتهاد أو لا يكون فيها الخلاف اجتهاديا في اصلها وقد تكون بعد ذلك مساله اجتهاد وقد تقول مسألة ليست من مسائل الاجتهاد ابتداء لكن في بعض مجالاتها في بعض نواحيها قد تكون من مسائل الاجتهاد سيتحتاج الى نظره صحيح بمعنى لا بد من استحضار القواعد اما الغفله عن القواعد في زمن الفتن والله من اعظم الفتن اشتيت الغفله عن القواعد العلميه في زمن الفتن من اعظم الفتن علاش لانه عادة, عاده عاده الناس يغفلون عن القواعد الزمن الفتن وعاده في زمن الفتن يكثر الخلاف فعدم استحضار القواعد التي نؤمن بها والقواعد المحرره هذا يجعل هوى الخلاف واسعا اختلاف بين النخبه اختلاف بين النخبه نادر وشو سليم تيمي قرر أنه في في مجموعة فتاوي من أسباب ذكرناه من أسباب تصلح التطار اختلاف الأمراء بكلمة ولذلك الخلاف بين النخباء هذا نذير شؤم نذير شؤم صلى الله سالم هذا الشيء أن القاعدة لا إنتخاب ماشي كما تكون في مسائل الفiqه تكلم في مسائل الحديثين بضبطها وشروطها بضبطها و وشرطها. شرطها لكن لا توسع لا توسع الدائره كلمه ذكرها الشوكاني في الله في السير الجرا لان الذين حققوا وتدققوا من مسألة وسط المساله في قاعده لأن كان في مسائل الخلاف الامام التيمي رحمه الله من بالقيم صنعاني الشوكاني في السير كلمه الشوكاني يقول هذه المقاله أئلة إن كره في مسائل الخلاف يقول شو كان رحيم الله هذه المقالة قد صارت دريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترى تأمر وتقول لك مسألة هي خلاف أبدًا تحرر المسألة كلها فهو يقول هذه المقالة أئلة إن كره في مسائل الخلاف قد صارت دريعة إلى سد باب الى سدد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شاهد ان كلمه الذهب عند حديثه عن ابن يعروف فيها اشاره الى ان بعض المسائل الحديثيه من جهه التصحيح والتضعيف يقع فيها الاجتهاد بين اهل العلم وعلينا قولنا انكاره في مسائل جهه في هذه المسائل وهنا قال الامام احمد بن حنبل ليس للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه هذه كلمه مشهوره لامام احمد ليس للفقيه ان يحمل الناس على على مذهبه على مذهبه وقد ذكر هذه المقوله غير محمد بن العلمي وقد اوردها الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في مستهل كتابه الرد المفيد ذكرها وايش محلها مسائل اجتهاديه لا يمكن أن تلزم غيرك في المسائل الجديلة، لا يصح. وقال الإمام أحمد مقولة أخرى عنه: لا أعنف من, من, لا أعنف من قال بغير قولنا وله وجه وإن خالفنا. له شوف كلمة مرحول، وله وجه ونقل هذه المقولة الإمام أحمد ابن مفلح في كتاب الفروع له. كتاب الفروع مفلح لكن انظر إلى غاب المبهد له وجه يعني المسألة محل نظر طيب. يقول شيخ <تصفيق> الإسلام حمي. اعتقاد ضعف الحديث باجدياد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره لا يضرون العدد الغرض هو تقرير سبب يعضر به الايمان او معهما تبي الى قول الشيخ الإسلام يعني قد يكون الصواب معهما معا مع اختلافهما او مع عند شوف التحرز شيخ الاسلام ديني عند من يقول كل مجتهد مصيب وديد العلماء ان قاعده كل مجتهد مصيب هي محله خلاف لانه قال شيخ الاسلام ديني او معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب لان هناك من يقول ليس كل مجتهد مصيب هناك من قال كل مجتهد مصيب وهناك من قال ليس كل مجتهد مصيب واثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول كل مجتهد مصيب لكن رد هذا الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة قال هذا لا يصح عن الإمام مالك وإنما الذي صح عن الإمام رحمه الله أنه كان يقول ليس كل مجتهد مصيب لماذا ليس كل مجتهد مصيب لأن الحق لا يتعدد الحق واحد الحق لا لكن هناك من قال من أهل العلم كل مجدهد مصير وهل الذين قالوا سيدي. هل الذين قالوا من أهل العلم كل مجتهد مصير هل قولهم هذا هو مذهب المصومة المسألة تحتاج إلى تحرير هذه القاعدة يضبطها طلبة العلمين تحتاج إلى تحرير وتصور طيب الذين قالوا من أهل العلم كل مجتهد مصيب كما قلنا هل يقصدون مذهب المصيبة مسألة حجلا هل من قال من أهل العلم كل مجتهد مصيب هل حتى في مسائل الاعتقاد أو ما يعبر عنه بمسائل الأصول إذا مسألة تحتالنا تحرير وهذه في الحقيقة مسائل طالب العلم من تعرض له عندما يقرأ كل مجتهد مصيب طيب قلنا أنهم ما يقصدون أو ليس مذهبهم هو مذهب المصومة كما سيدي تحري ما معنى مذهب المصومة ولم يقصدون البحث في مسائل العقاء يعني ما يقول كل مجده المسائل في مباحث طيب كل مجده هل هذا على إطلاقه؟ بمعنى إذا كانت المسألة حتى إذا لم تكن من مسائل الاعتقاد إذا كانت من القمور المعلومة من الدين بالضرورة يقولوا فيها كل مجتهد مصب أو من قال من أهل العلمي كل مجتهد مصب يدخل فيها حتى المسائل معلومة الذين بالضرورة هل يقصد أو يدخلون في ذلك المسائل التي فيها الإجماع المشهور يبتجي يقولوا مجتج المصب قولوا من قالوا ما تعرف الأدحرير ماذا قال من قالها أو في أي مجال وضعها وما حدوها الآن سنذكر لكم خلاصة مبحث على وجه الإجازة هكذا تجنب مباحث تحتاج إلى تحرير مر معنا مباحث لقاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي وحررنا من مراد من كلامه العلمي وعلى وجه الخصوص ماذا قصد الامام الشافعي؟ لا نشوفه طالب العلم إذا لم تكون عنده هذه المباحث محررة إذن ما حدش المفاتيح مش كون واضح ما المفاتيح بعد ذلك كلام العلماء هذه مباحث مهمة ستكون متصوره عن طريق تكون لي مفاتح لفهم المقفلين الجلال من كلام الكلاوي اذا قاعده كل مجتهد مصيب او ليس كل مجتهد مصيب هذه من المباحث الاصوليه التي تحتاج إلى تحرير وتصور اولا أول حاجة كمدخل لفهم هذه القاعدة سواء شوف سواء كل مجتهد مصيب أو ليس كل مجتهد المصيف اتفقت كلمته للعلم أن هذا لا علاقة له بالعقل اتفاقنا اتفاق. خرجوا هذه المقطع هذا محل اتفاق بين أهل العلم سواء كنا كل مجتهد مصيب أو ليس كل مجتهد مصيب بمعنى نباح العقائد او ما يعبر عنه في كتب الأصول بالأصول فكتب أصول فكتب. تقول لك ليس كل مجتهد مصيب في مباحث الأصول اتفاقا طيب هذه النقطة الأولى زي إذن هي محل اتفاق اتفقت كلمته للعلم على أنه ليس كل مجدى مصيب في مباحث العقائد. العقائد أو مباحث بمعنى أن الحق واحد لا يتعدد في مسائل العقائد أو في مسائل الأسسس لكن نقل خلاف من خالف يدرس هناك من خالف لكن من خالف خرق الاجماع ليتها شوف هناك من خالف هذه المساله بمعنى هناك من قال كل مجتهد مصيب في مسائل حتى في مسائل العقله هناك من قال بهذا القول لكن من قال بذلك ارحمك الله من قال بذلك خرق الاجماع من قال بذلك العنبري شكون هو عبد العزيزي هو عبيد الله بن الحسن وهذا من المعتزل ولذلك لا يعتد ذوي وقال بقوله من الجاحظ تعرفون الجاحظ المعتزل قال بقوله قال بقوله قال كل مجتهد في الأصول مصيب هذا القول خرق للإجماع المحيط باحث عقائد في احد الاصول ليس كل مجتهد مصيب اتفاقا مشهور رجع الى الزركشي في البحر المحيط تكلم عن هذا وجماعات العلمي هذا من الاجماعات المشهوره ولذلك لم يلتفتوا اليه ويذكرون تحكيو العلماء ليجمع بها وتذكروا خليل بن العنباري والصاحب باعتبار انه لا يعد ذم بمخالفته هذا في البحر بعض اهل العلم بعض اهل العلم قدر فهموا من كلام العنبري والجاحظ أنهما قصد ذلك على وجه الاطلاق من يحتفي حتى في كلام العنبري والجاحظ فهما على الاطلاق كل مجتهد مصيب في العقائد فبعضه العلمي حملوا كلام كلامهما على الإطلاق فيدخل في ذلك حتى الكفرة حتى الكفرة. قال الكفر هذا محل نظر هذا محل نظر وأخذ ذلك من لازم قوله ما إذا ما قالوا كله مجتهد صحيح في العقائد العقائد فحمل إلى كلامه على الإطلاق ويدخل في ذلك حتى العق العقائد الكفرة إذا اجتهدوا فقد أصابوا وهذا محل نظر ضرّاً غير صحيح العنبري والجاحد على, على ذلك لأنهم أخود من اللازم ولازم المذهبي ليس بمذهب على التحقيق ثم يستبعد قصد العنبري والجاحد هذا ولذلك في الصحيح أن يحمل كلامهما على أهل القبلة على أهل قبلة قالوا كل مجتهد مصيب في مباحث العقائد هذا في خصوص أهل القبلة وقد ذكر هذا الحمد غير واحد كقاضي أبي ألا الزركة البحر المفيض في اخر من اهل العلم لكن عليتي حال كلام كل من العنبري والجاحظ وكلام الباطل فيه خرق للاجماع في وإن كان بعض اهل بعض جعل لكلام العنبري والجاحظ مخرجا فحملوا لفظه الاجتهاد هناك في كلامهما على بدل الجهد بمعنى كل مجتهد مصيب بمعنى مصيب للأجر هذا الذي يعبر عنه بعضه اليوم يقول لك ما نقول كل مجتهد نصيب لكن نقول كل مجتهد له نصيب ذكر الشيخ بكر في المناهي الشرعي معجم المناهي الشرعي قال صوا ويقال كل مجتهد له نصيب اي له نصيب من الاجر لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اشرار واذا اختار فله اجر فهو له نصيب من الاجر بغض النظر عن صوابه وعن خطه المشهور أنهم أراد الإصابة عند الله هذا هو المشهور لا خرجوا كلام العنبريل راحت على هذا المخرج لكن الصور أنهم أراد أهل القبلة وأراد الإصابة عند الله وهذا هو مذهب المصوّ من أن تقول لك هذا قال حلال وهذا قال حرام والحكم بالحل والحكم بالحر بالحرمة أرادهم الله في نقص نفسه هذا مذهب مصوب هذا الذي يعرف عنده العلمي بمذهب المصابب، هناك اختلاف وفي الوقت نفسه هذا القول صواب ماشي صواب عند المجدعين، لا صواب عند الله والقول الذي يخالفه كذلك صواب عند الله إذن أنا نخرق قاعدة الحق لا يتعد الحق هذا ما يسمى عند أهدي العلمي بمذهب المصابب أشكال فيها بيس حق القصر أوله صفصَطَ وآخره زندقَ لأن لو تأملت في أول هذا الكلام القول بالحلو والقول بالحرمة في المسألة نفسها وفي في الوقت نفسه وكل ذلك صواب عند الله كيف ندير له هذا؟ هذه, هذه صفصَط تقول تقول بسحاق تقول بسحاق للفراعيني نقول أن هذه أوله صفصَط وآخره زندقَ لأنه سلاخ عن الشريعة. لا يكون حكم منضبط يقولون كلا أم صاوب بين الله إذاً لا لا إلا يبقى عندنا حكم منضبط هل حلال أم حرام؟ ما كلا؟ إذاً هذا أخر وزن دقق لأنه هذا جر إلى الانسلاح من الشريعة الانسلاح من الأحكام الشريعة لذلك قال أبو إسححة الإسفرعيني أوله سفسطه واخره زنقه اذا لم بحث العقيده الاصول الفروع فروع لا بشرف بالذات الغرض كل ما قابله العقادة لكن على وجه الخصوص مسائل في غير مسائل العقيده وقع الخلاف هناك من يقول كل مجتهد مصيب هناك من يقول ليس كل مجتهد مصيب. طيب ما هو الجمهور جمهور العلماء يقولون ليس كل مجتهد مصيب هذا مذهب جماهير العلم كما حكاه جماعات منهم الإمام ابن تيمية في الاقتضاء فاقتضاء الاقتضاء الصراط المستقيم عاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مذهب الجماهير أنه ليس كل مجتهد مصيب حكم من قال كل مجتهد مصيب لكن هذا مذهب الجماهير إذا مذهب الجماهير ليس كل مجتهد مصيب وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل مجتهد مصيب بل ذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على الأربعين أن قول من قال كل مجتهد مصيب هو مذهب المحققين راح تسيدي الجمهور ليس كله مجتهد مصيب وهناك من قال كل مجتهد مصيب من دقيق حمد الله عليه نص على أن كل مجتهد مصيب ومداب المحقق لا تحتاج تحل إذا قلنا سيدي بدقيق بدات تعرفون بدقيق من كبار الفقهاء يعني يعني يتكلموا بلغة العلماء طيب وتتعرفوا سيد بالدق شو ده بالدق سيد؟ كان مالكيا ثم صار شجر بالدق حصل له التحول المدابي من ممن ذكر ذلك جماعات منهم صياد في جزيل المواهب في اختلاف المذاك تدرس سيد صغير رب الصبر جزيل المواهب في اختلاف المذاك كان عليها بعض الملاحظات لكن الرسالة في بعض في بعض أمورها قيمة. وكل رسالة الشيخ بكر تحول ما تحول المداري ضمن النظائر في مندق العيد فقيه هل تبلأ؟ اشتروه واضح. في مندق العيد المقالة قولوا من قال كل مجدي لم صومذر المحققين هل يضل في ابن دققين في ابن دققين وفي هؤلاء المحققين الذين ذكرهم أنهم يريدون بذلك مذهب مصويبا هل يتصور فاعل من علماء الأمة من الفقهاء خصص كمثل ابني دقيق وهو رحمه هل يظن في مثله عند قوله كل مجتهد مصيب انه اراد المسألة مختلفه حلال حرام وكلاه مصاب عند الله هل يتصور في مثل عالم يقول مثل هذا كلام عندما يقول كل مجتهد مصيب اذا مساله فيها ما فيها لا على أي حال الصواب مع الجمهور نحن نشوف المخارج التي ذكرت في خصوص من قال كل مجتهد مصيب حتى نقع في مدى بالمصيب لكن الصواب على يتيح المعبد بالجمهور <تصفيق> الذين قالوا ليس كل مجتهد مصيب ليس كل مجتهد مصيب يقول الشافعي نعلينا شوية مشتر. الشافعي في رسالتين إبطال الاستحسان إبطال الاستحسان يقول الإمام الشافعي رحمه الله فإن قال قائل أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون فكيف الحق فيه عند الله شوف يلمح هذا السائل الذي نقل عنه الشافعي في قضية الصويب أو من ذهب قيلة. تقول الشافعي قيل لا يجوز فيه عندنا والله أعلم أن يكون الحق فيه عند الله إلا واحد وهذا هو الصواب. الحق لا يتعدد ثم قال الشافعي علاش وتعلق على قول من قال قيل لا يجوز فيه عندنا والله أعلم أن يكون الحق فيه عند الله إلا واحد تقول الشافعي رحمه الله لأن علم الله عز وجل وأحكامه واحد لاستواء الصرائر والعلانية عنده وأن علمه بكل واحد جل تاناؤه سواء إذن يقرر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا النص كما في إطالة الاستحسان إلى ما إلا أن الحق لا, لا يتعد من أدلة ذلك من ادله ان الحق لا اعداد وليس كل مجتهد مصيب بمعنى مصيب لي عند الله من ادله بطلان هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب له ازقه واذا اخطا فلا ازقه له اثبت له الخطا اثبت له الخطا فاتبت الاصابه واثبت الخطا اذا كان كل مجتهد مصيب عند الله ما يقول النبي عليه الصلاه والسلام واذا اخطا فله اجر ما يقول هذا اذن اتبت الخطا الذي يدب الاصابه اذن فهذا الحديث يدل على صحه قول الجمهور ليس كل مجتهد مصيب وقد قرر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في الرجل الشوكان رحمه الله استدلت بحديث إذا اجداد الحاكم فأصاب فله وإذا أخطأ فله به على صحة قول الجمهور أنه ليس كل مجتهد مصيب به واضح استدل به واضح وفي حديث هذا في محل النزاع في محل لان اثبتا خطا النبي عليه الصلاه والسلام من لطيف ما يستدل به على بطلان قول من قال كل مجتهد مصيب بالمعنى الظاهر انه مصيب عند الله رد لطيف لبعض الهل العلمي وهو الامام ابن الصلاح الامام بن الصلاح له شرح على الورقات من جوين لما أتى إلى هذا المبحث رد على من يقول كل مجتهد مصيب بالمعنى الذي ذكره وهو رد لطيف ويدل على جودة القريحه وصحة النظر قال قلت تقول لمن يعتقد ذلك من المصود الواحد من المصابيش يقول كل مجتهد مصيب طيب انا ساقول انا ساعكس عليه انا اقول له انا اعتقد خلافك ليس كل مجتهد مصيب انت تقول كل مجتهد مصيب وانا اجتهدت وظهر لي انه ليس كل مجتهد مصيب فهمتني فذهب قوله لانه واش يقول يقول كل مجتهد مصيب ومن الاجتهادات قول من قال ليس كل مجتهد مصيب وهذيك تقول شيخ الاسلام الديني كل قول باطل تجد في طياته البطلان كل قول تعمل به ملي تلقاه فيه البطلان ذاته في عباراته في كلامه فهمتوا هذا من الردود اللطيفة التي ذكرها ابن صلاح الله يعني. في شركه على الورق. أنت تقول كل مجتهد مصطف. ومن الاجتهادات ليس كل مجتهد مصطف. إذا بطل قولك. بطل قولك. دارفا نرد بهذا نرد. طيب. أمر آخر <تصفيق> قول من يقول كل مجتهد مصيب من أهل العلم أولا نقول المسائل على ثلاثة قصص عندنا المسائل معلوم من الدين بالضرورة طيب. وعندنا المسائل التي فيها الإجماع مشهور وتحقق. وعندنا الأمور الامر الثالث أو المسائل التالي أو المسائل التالي, أو المسائل التالي غير ذلك غير المسائل التي هي معلومه وغير المسائل التي فيها الاجماع مشهور. طيب الذين قالوا كل مجتهد المصيب له هل في ذلك المسائل المعلومه هذه المسائل, إذا المسائل هذين. ما, في قول ما يقول كل مجتهد كذلك المسائل اللي فيها الإجماعات البشراء ما تدخلها كل مجدية للنصف ما حوجنا إلى استحضار هذا القواعد لذلك الفتاة أنا أريد أن أحرر الإنسان لا تجيج وحزقون لغاً أحرر الحريرة جاءت حرر إخصائي القواعد تستحضر لماذا أحواج شيء تغيب؟ يقولون مسأل هذا المتكلم هو شوشي يجمعه ومفاجه بالله وما دهو بحط طالبة قبل ما نشوفوا بعدا فيها خلاف عاد ما خلاف وش ديهادي ديهادي. قبل من هذا فيها اجماع ولا كان خلاف واستقر اجماع بعدا تحرب على حر خليك خليك من الحرق خليك من تنزل جاب تنزل غير لأنه لا يصح فقه للتنزيل بلا تحرير القواعد اللي ستستعملها في التنزيل نبغيو نديرو هاد البغينا قبل ما ننزل الحكم على الواقع قبل نحر القواعد اللي نستعملها ها هو الواجر. نحر القواعد التي نستعملها في الانزال ما لا راه واضحه غنتفاهم ولا لا زعما باليد مافاش غنتفاهم حطها حطها واش نمشيو وفقها ولا لا خلينا دابا من خلينا من التحريج خشوقت تحريج الناس ما يدير لنا خلينا من النصوص خلينا وهذا من, من مائكم تقول بدا وش إجمع. إجمع مشهور ما دخلش مع هذه الا كان مشهور متحقق ما دخلش ما دخلش كل مجتهد المصيب العلماء اللي كل مجتهد المصيب على انهم قصدوا معنى صحيح يعني ما قصدوش مذهب المصوب كما قد علم دقائق بعيده انه قال مذهب وحده ما قصدوش مذهب المصوب ولا تصور بعين ان يريدوا بقولهم ذاك مذهب المصوب لكن مع ذلك نخرج من قولهم كل مجتهد يفسر المسائل التي هي من الدين بالضروره تخرج هذه ثانيا نخرج مسائل ثانيا لا مسائل فيها الاجماع ضمان تحقيق قولوا فته المجتهد المصيب اذا بقات غير الامور حيد شي الامور اللي هي معلومه من الدين المسائل التي فيها المتحقق من قوليه للعلمي او من قول لبعض العلماء كل مجتهد مصيب يا لا، ليتي حل لدي مسألة أخرى متعلقة هو لي ليس شرطا هي مبحث غيّنا، إن شاء الله تعالى في الأصول <تصفيق> الإجماعات نقول بإخبار الأحاد هل يفيء الخلاف هل يص هل صحيح الاستدلال بها أو نقول يجوز الخلاف فيها؟ والراجع قول العلماء أنه يستدل بهذه الإجماعات التي نقلت بأخبار الأحد لأن هذه الإجماعات المنقولة بأخبار الأحد متعلقة بماذا؟ تقول لك كيفاش تكون توقع؟ ده اللي اللي تكلم فيه أبحث أميدي؟ قال كيف يمكن أن تقع إجماعات منقولة بأخبار الأحد؟ لكن من توجه بحث المسألة مهم شاء الله ينتهي على الله إن هذه الإجماعات مبنية على التتبع والاستقر خلي إجماعات اللي مبنية على الترابط وحدة هيك. هذا كان اجماعات معلومه نديرو بالضروره التي حتسئتي معليش لماذا؟ وليكش تقول هنايا تقول الاجماع من باب اولى لان خدنا حنا قلنا الاجماع المتحقق المشهور اللي ندخل فيه الدخول الاوليا اجماعات لي هي متواترة مستطيبه اذا الان بقي لنا المخارج يعني العلماء اللي قلنا ما قصدوش لم يقصدوا من قولهم كل مجتهد مصيب لم يقصدوا مذهب المصيب ما قصدوش لكن ماذا أرادوا اذا ما قصدوش مذهب المصيب ماذا يريدون بقولهم كل مجتهد المصيب ما احنا نقررنا نغم احنا باب يعني أن نحمل كلام أهلي العلمي أو أن نجعل كلام أهلي العلمي مخارج صحيح لأنه كما قلنا لا يتصور في مثل العلماء في مثل الضقق في العيد خسرنا وعزا هذا القولئنا مدى المحكخين أنه أراد مدى مصيبا الذي قال في نص أسفرائيلي أوله سصط وأخيره الضقق هناك مخارج أولا مخرج الذي أشرت إليه أنه ما أرادوا المصيب مصيب هنا أرادوا مصيب بمعنى مصيب للأجر وهو على حد قول من قال لكل كل مجتهد لا هو نصيب أي مصيب للأجر كل مجد مصيب ماشي مصيب الحق عند الله مصيب للأجر بدليل حديث الاجتهاد كل مجدهد أي هو مصيب للأجر هذا صحيح فالمجدهد إذا تحققت فيه شروط الاجتهاد أو من قيل فيه مجدهد تحققت فيه شروط الاجتهاد فتقول ولا قخطأ فهو مأجور عليه فكل مججهد مصيب أي مصيب للأزواح وهذا كما قلت على حد قول من قال لكل مجتهد نصيب كما ذكر الشيخ وكر رحمه الله في قوع جمل ملايين المخرج الثاني كل مججهد مصيب لكن في نفسي ماشي عند الله في نفسي أنا اجتهدت وظهر لي المسألة فيها كذا وكذا فأنا مصيب في نفسي ومع نفسي المخرج الثالث كل مجتهد مصيب في حق من أخذ لأن المدى بالعام مدى مفتي بأضع اعتبار المخرج الثاني والثالث ذكرهما الشيخ سعيد البالي في كتابه عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق هذا الكتابي لقيته غير شدوه عليه في نواجه في شيء مسائل عجيبه جدا لا يخلو كتابه من خطأ طيب. لكن هذا الكتاب على وجه العموم فيه تحريرات عجيبة وأنا لما قرأته لم أرفع قلمي بالحب. كله عندي هذا الكتاب في البيت كله عمر حوالي فيه مسائل عجيبة جدا في تحرير مباحث التقليد ومباحث التلفيق حتى انه تطرق هل يمكن اجتماع المداهن والدعوه التي اشتهرت في وقت في مصر في قضية اجتماع المذاهب والتنعلمة من, من مرادوا بها؟ وهل يمكن أن يتحقق اجتماع المذاهب؟ وهل لذلك شروط؟ هذا يحدث دقيقة جداً ربما إذا أتت مناسبة بعض ما لا يحفنوا زين، تكتاب زين جداً عملة التحقيق التقليدي والتلفق سعيد الباني محمد سعيد الباني ما شير الباني؟ الباني ودى مصري لما قلت تطرق فيه الحقيقه الى مباحث قيمه جدا قل ان وجدتها محرره في كتب المباحث في هذا التحرير عجيب طيب اذا ني خارج من قال كل مجتهد موسى، بعضهم مع هذا التحرير نازع لا كل مجتهد لازم حتى عند الله، حتى عند الله، ما ذهب المصويف؟ فإذا قال لا لا، أنا أقصد مصيب للأجر أو مصيب أو بعتبر في نفسه، أو باعتبار من أخطأ، أنا لا أختلفك وأنت بدورك لا تخالف مذهب الجمهور الذي قال يصف المجدد مجدد المصيب، لأنه اعتقاده في عند الله إذا خرجت كلامك على مصيب للأجر، أو مصيب, مصيب بعتبر في نفسه، مصيب باعتبار من أخطأ، لأنني أشكاله، هذا لا يخالف مذهب الجمهور هذاك جنازه تقول كل مجتهد مصيب لا داعي لذكر اسمك او لا داعي لذكر اسمه قل لا زيد مجتهد اختلفوا المشكله بس استدل سيدي بماذا استدل استدل بحديث بني قريض لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريض هل تعرفون؟ صعب أدوى العلمساء و أختارهم أسألهم و أرجعهم؟ أقرر النبي قال لك الله أقرره هذا إن أنا مصيب أضبط واذا سنقوم في حديث يدعون فقه لهم؟ هل يدعون الفقهة؟ أول شيء تتبادر الطالبين هي الفضل تكون قاعدة من الدعاة الكبار ولا من الشيء. أول شيء تتبادر الطالبين هو بين النصر أول حاجة. عندي هذا الحديد ديال جديد وعندي هذا الحديد ديال بني قريضه أول حاجه تتبضر ديرها كتجمع بعدا تشوف واش بقا نتا استغربتي بالحديد ديال بني قريضه ونسيتي الحديد ديال الجديد واش ياك الاعمال خير من الاهمال ولكن الهواء الهواء الهواء تطير القواعد ما تدخل لا قواعد ولا طيب الحديد هذا ليس فيه دليل على أنك المجدانص، هذا كلامنا الخاطئ. وإنما يستدل بحديث بني غريضة عليه السلام عادم التعنيف على المجدانص. في الفرق من أنشأناه؟ هذا كل اللي بلهم صلى الله وخبق وصلات بني بريدة. هذا اجتهاد، وهم من أهل الاجتهاد. الاجتهاد محمد الله يسعى. تساله الأنظار الاخرين قالوا لا قالك نعم من الصلاه كانت عامه من كتاب الموقوت لكن حد الله يصنع هذوك العصر في, في بني قريضه هذا خاص وخاص قالوا لي لا سيدي تنوصلوا لبني قريضه عدل انتوا غلط قدموا الخاص على العدل انت واش دير ولي اجتهدوا اهلي فلما جاوا عندنا بها الاسلام ماشي اقرا القولين مع العقله ديما ما يمكنش لكن الذي يستفاد هو اقرار الاجتهاد الذي يلزم منه عدم التعنيف وعدم التكثيف هذا هو الذي يستفاد من الحديث وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر حي الله فتح الباري عند هذا الحديث اسمع استدلاله قال الاستدلال بهذه القصة قال الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح وإنما فيه ترك تعنيف من بدل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأتيمه وقد استدل به جمع على عدم تأتين من اجتهد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين فلو كان هناك إتم لعنف من أتين وديه بابا شيخنا الألباني رحمه الله له رد على علم. تقول هذا براه. كما في سلسلة الضعيفة وهذا من جودة دقة نظر الشيخ الله عليه و جودة فقهه وهذا فيه رد كذلك على الذين قرن الشيخ ما عندهم مدراء فقهية ولا الأصولية وهذا سبحان الله بعنده من المشاريع كبيرة ولكن خص الجلاس المنهج الأصولي عند الشيخ الألماني ثم قلت لا منهج الفقه الداع منهج الحديث خلاص لكن منهج الاصولي هناك رساله الدكتوراه لكن لم اقف عليها هناك واحد شي واحد دار في منهج الاصولي الفقه منهج الأصولي سلسله الشيخ بالاصول وبراعته في الاصول قلت الله يعلم هو امام في الفقه شي واضح الشيخ سلسله تقول ان اي الواقعه واقعه بني قريضة إنها من شوف شوف شوف المحققين من قال انها من قضايا العيد ولم تتكرر شفت شوف دفاتر ماشي بعدا من انت تخلي واحد الشرعيه قال لك الشيخ للبناعمة والله ربنا جل وعلا حالنا عند الاختلاف والتنازع إلى الكتاب والسنة إلى كل مجدد المصيب عنش خيحيننا عند التنازع إلى كتاب والسنة كتابا كلام الشيخ اولا ما يده اذا أولا بحلاء قال لك الشيخ أنها من قضاء يقول إنها من قضاء عيال ولم تتكرر ولدك سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الفريقين مع, مع أن أحد الفريقين مصيب لا كلامه ثم قال شيخ بعد ذلك يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاه من السلفيين وغيرهم الذين يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر خلاف الصحابة في هذه القصة وهي حجة ضاحضه واهية لأنه ليس في الحديث إلا أنه لم يعنف واحد واحدا منهم وهذا يتفق تماما مع حديث الاجتهاد المعروف اللي تجمع بين النصوص يقول الشيخ وهذا يتفق تماما ما حديث الاجتهاد المعروف وفيه أن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فكيف تقول الشيخ فكيف يعقل أن يعنف من قد أج من قد أجر وأما حمل الحديث على الاقرار بالخلاف فهو باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الامره بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف إلى أن قال الشيخ وإن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يزعمون أن أنهم يدعون الى الاسلام فاذا دعوا الى التحاكم اليه قالوا قال عليه الصلاه والسلام اختلاف امتي رحمه وهو حديث ضعيف مشاره الشيف لان راه بنيه شيء تحمل حد على داك المعنى حتى عنده في ذهنه حديث اختلاف امتي رحمه اضحى سيدي تاكلوا رحمه الله نختم عند هذا المبحث ب كلمة رائقة رائقه القديمه كنت ابحث هذا المبحث كله مجتهد فوقفت على كلام رائق لابن الوليد الباجي الملك كما في كتابيه في الجدل قا واكي باش تعمل اتفاق اهل العلم على صحة المناظره يعني لو فيه اتفاق ولا اتفاق أهل العلم على صحة المناذرة يدل على أنه ليس كل مجتهد مصري. استئذنا العلماء كان اتفاق الماضي إذا كان كل مجتهد مصري. ليش هالمناذرة جاء؟ لماذا نتناذر؟ لأن تقول ابو الوليد الباجي اتفاق أهل العلم على صحة المناذرة يدل على أنه ليس كل مجتهد مصري. <تصفيق> إن بهذا تكون قد انتهينا من تحرير هذا القناة لعلها واضحة أنكم صرح الله إن سبحانه وتعالى استخفوا كرم. وفي الختام تقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية.